فنعود على ما سبق من كلام لنلخصه تلخيصا ثم نستأنف السير مع كتاب الله جل وعلا بعد بما يتلو من آيات كريمات وكان الكلام حول ما اسمينه اشتقاقا من القرآن الكريم بالعقيدة العجليه التي هي وثنية إسرائيلية والله جل وعلا جعل لها علامات تنبيها للمسلمين أن يقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة المال والذلة لكل ما هو مادي والتضحية بالدين من إجل الحياة الدنيا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين السؤال الخاتم لذلك الموضوع هو كيف الخروج كيف التخلص كيف التوبة كيف التصفية للقلب من شوائب العجلية كيف يخلص المؤمن قلبه وأهواءه من كل هذه الأمراض وهذه الشوائب التي تلحقه في الصفات ببني إسرائيل من حيث عبادتهم للوثن المالي الذهبي المادي إنما يكون ذلك بتوثيق العقيدة على جهتين جهة التعرف إلى الله جل وعلا من حيث هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى وتحدثنا ولا نزال عن اسماء الله الحسنى في أنها تحمل أسرارا لا يمكن للإنسان مهما أوتي من الساعة في الفكر والعمر أن يحيط بحقائقها لأنها صفات الكمال والجلال إذ سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى ولذلك فالله جل وعلا من حيث هو رزاق يتضمن ذلك من بين ما يتضمن أنه يقضي بالأرزاق لعباده وأقصد بأنه يقضي يعني أن الله عز وجل من حيث هو اسمه سبحانه وتعالى من حيث هو اسمه الرزاق هذا الأمر هذا يفيد يعني الله تعالى لما اتخذ له اسما هذه سيمته وهذا لفظه الرزاق يعني أن قضية الرزق رب العالمين يقول قضية محسومة ديالي ماشي ديالك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وعبر بالقوة والمتانة في سياق الحديث عن الرزق وعن وصفه سبحانه وتعالى بصفة الرازقية ولذلك جعل له هذا الاسم الحسن الرزق وذلك أنه جل وعلا إذا قضى أمراً فيما يتعلق بالأرزق فلا راض لقضائه الرزق يعني قضاء قدر قضاء قدر ما ميفهموش الإنسان بدأك لمعنى التوكلي كلها أبداً مش هذا المقصود والعقيدة التواكلي لا علاقة ولا بالإسلام وإنما التوكل الذي يعتمد فيه العبد على الأسباب ويعبد رب الأسباب. هذا الفرق بين العقيدة العجليّة ديال بني إسرائيل والعقيدة الإسلامية الصافية التوحيدية. بني إسرائيل عبدوا الأسباب، سبب ديال المادة عتبروها هي الآلهة فعبدوها. ولذلك عبدوا المال في ذاته كي يعبدوا الدرهم والدينار نفسه. بينما الله جل وعلا هو الذي خلق الدرهم والدينار هو الذي خلق الأرزاق. وهو الذي قدر الأقوات قدر الأقوات يعني ذاك القوت اللي غادي يدخل لك ديك اللقمة اللي غادي تبلعها محسوبة حتى هي محصية حتى ولو رزقت رزقا واسعا فإنما تأكله من ذلك الرزق وما تستفيد أنت منه بشكل مباشر محصي عليك لأن فيه الحساب خص واحد يعطيه الحساب للرب العالمين هذا الشيء باش الأرزاق محسوبة علينا لأننا غا نعطيه الحساب دينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة جاء هو وأصحابه أصيبوا بمخمصة كانت أيام يعني لم يدخل فيها شيء الخزينة الدولة دين المسلمين ولم يكون هنالك من أسباب يرتزقون بها فجاء عدد من الصحابة وخرجوا وخرجوا يلتمسون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ما به من جوع قصّد أحد أصحابه ممن كان له مال وساعة. بعد الصحابة كان عنده لبس له ربيت سلم في الرزق ومشوا قصّدو الدار ديالو كان عنده جنان فالمطر قل باب ديالو وجد أنه رسول الله مع أصحابه فرّح فرحا كبيرة وقال لا أحد أكرم مني اليوم ما كانش واحد لراه يعني كريم بحالي هذا النهار لأن نيسى أكرموا رسول الله واصحبه هذا المعنى ذلك الكلام فآواهم إلى الظل يدلهم واحد يقلسوا في الظل وجعل يسن الموسى بدأ يمضي الجنوي فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدوا قال له إياك والحلوب عندك تدبح شيء حاجة كترضع يعني نعزاء أو بقرة أو شيء من القبيل فذبح لهم شاتا خلاصة الكلام لما أكلوا وشربوا وارثوا صحابها مع النبي صلى الله عليه وسلم كلا ورتاحوا وذهبت المخمصة في آخر طعم لهم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا تسألونا عن هذا النعيم سمه نعيم يا كعدم أنتم مجيعني أمعاءكم تتمزق بالمخمصات وقد أطعمكم الله وسقاكم غادي تعطيه الحساب ديلاجي ليس معناه الحساب يعني أنه غادي تعاقبوه ليس هذا المقصود بالذات ولكن سينظر آشأ كرتم أم كفرتم قصكت حمد الله فلذلك الرزق اللقما يلقمها العبد سيؤدي حسابها يعني سينظر في عمله بعد ما شكره لله ولهذا الأقوات الأقوات يعني القوت القوت هو ذلك الشي اللي تأكل ديال النهار واللي كتأكل يعني بحيث كتشبع ما كيشتش عليك وما كيخصكش كيتسمى القوت في الحديث كان طعام آل محمدين قوتا ما كيجوعوش ولكن ما كيخصومش وقد يجوعون يعني غير المقصود النهار ليكلوه كيكلوه ما كيشبعوش ولكن ما كيجوعوش قوت كيتسمى القوت فالقوت الذي يقتاته العبد يسأل عنه ولذلك كانت الأرزاق مقادير فالله سبحانه وتعالى هو بذاته تولى مسألة الرزق توزيع الأرزاق وتقديرها بقسمته القسم الأرزاق قسمون إله وكل يبتله على قدر ما علم الله بقلبه من الشكر أو الكفر الأرزاق رهب تلاو اختبار الأرزاق دير بحال الأعمار شي عمره طويل شي قصير شي متوسط كذلك الأرزاق بش بلدهم يغلش في الرزق ويسحبلو يعني يعني أنه يؤته على علمين عنده كما زعم قارون بل العبد يتسبب لكن القسمة قسمة إلهية والأرزاق مقادير قادروا إلهية ولذلك يسرم اللي حقق العقيدة ديالو فالرزق يتخلى صو قلبه من العقيدة العجلية فقلت يعني الجانب أو العلاج لها مسألة الأرزاق لها جانبان جانب عقدي يتعلق بالتعرف إلى الله من حيث هو الرزاق وجانبك يتعلق قبل يوم الآخر الآخرة. وقبل الحديث عن الآخرة أشير إلى هذا التعبير القرآن الذي أوردته قبله إن الله هو الرزاق قال ذو القوة المتين عبر بالرزق بصياق القوة والسلطنة والعظمة والسيطرة بمعنى أن قضية الرزق اللي أعطاه لك ربي ما كيش ليقلها لك ولو تدخل أطغاة وغاة الأرض ما كان له لينزع منك شيئا رزقك الله إياه لأن اللي أعطاه لك اللي أعطاه لك كي يضمن يوصل لك كي يضمن إيوصل لك حتى لك رشك وبقوة وبمتانة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وجل وعلا وليس ذلك عمر العبد إلى دريده دو مدده الأسباب التي أمير بها ما عمره ما يخاف من مسألة الرزق نهائيا راه ما يوصلك إلا ذلك الشيء اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى وما ينقصك إلا ذلك الشيء اللي الله تعالى ما دروا لك وما كتبوا لك فإذن إذا صحت عقيدة المؤمن من هذا الجانب، بقي أن يصحح عقيدته من جانب آخر، وهي إحنا كنعيشوا لمن؟ طبعاً يعني سهل نقوله كنعيشوا الأخيرة. يصحح عقيدته في الآخرة. المؤمنون من هذه الأمة وعلى رأسهم أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا مؤمنين عندهم واحد الطبيعة يمكن نسميها طبيعة أخرىية الناس ماشي دي الدنيا دي والآخرة يبنون الضار الآخرة كيف يبني الضار ولكن الضار دي الآخرة وسبقت الإشارة إلى هذا أن الإنسان اللي كيف يبني الضار كيف يبني الضار كيف مضار يبني في الدنيا الضار يعني الناس معروف يعني هاد الحكمة العجيبة أن اللي يعني تبلبل يبني كيف يمشي كله. يعني الفكر دياله والأعصاب دياله ينأس ويفكر في البني ويصبح ويفكر في البني يعني البني صعيب جدا فعلا واللي مجربينه وعارفينه فكيرفد كيخطف كيخطف لهم من ديال الإنسان يعني الحياة دياله كتولي الدور كلها على ذيك البناء اللي كيبني دار أو فيلا أو عمارة إليك يبني شي حاجة كتديه كتبتلعه هكذا كانوا الصحابة ولكن كانوا كيبنيوا فعلا إنما يبنون الدار لآخرة كتديهم فخطرة مشغول ما عندوش الوقت بشيح كراسو كيبني الدار لآخرة هذه العقيدة كلما توغل فيها العبد كلما نجا من مرضي العجلية دوا العجلية أنه تبدأ تشوف في الضار ديالك في آخرة حقيقة ما يعني الإنسان كيف يفكر في الدنيا في القطعة ديال الأرض ابنيها وكيف يدير لها ويخمم لماذا لم عندهش كيف يفكر واللي عنده كيف يفكر ويسع وكل واحد والفكرة دي حول الدار ديال الدنيا ولكن عيب حقيقة أن الإنسان ما يفكرش كيفش يمكن تكون دار ديال الدنيا أولا في الكينه وش في هذه الجهة ولا في جهة أخرى نعود بالله من الأخرى أما أننا في جهة هل الإيمان إذا كانت في جهة هل الإيمان ما موقعها وش في الجهة الأخرى وفعلا لأن الدار الأخيرة التي هي الحيوان يعني الحياة الجميلة السعيدة المديدة وإن الدار لا هي الحيوان ولكن يعني ما كناش ولكن ولكن نحب الاستدراج لأنه مقصود في المعنى ومن ببيت سير لو كانوا يعلمون وإن الدار لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان أي الحياة الحقيقية الطبيعية المديدة نتيرة قضي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي بأنه المنازل، المنازل دي الأخيرة يعني يعني الطبقات طبقات دي الجنة، منازل كتسمى المنازل، يعني بعد ما بين بعضها ما بين السماء والأرض، فهذا الحديث صحيح عجيب جداً وجميل يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إن أهل المنازل لا يترأون كما ترون الكوكب الدري في السماء. إن أهل المنازل لا يتراؤون كما ترون الكوكب الدرية في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام تقريباً هذه الصغار يعني من اللي تشوف ديك النجمة الدرية في الضية كتبرق طلعة في السماء بشكل متفرد معزول وقوي في واحد القند في السماء كتشوف بينك وبينها ملايين كما يعبرون اليوم السنوات الضوئية أبعيدة ما شاء الله راه هكذاك المنازل ديال الجنة تشوف واحد النجمة بعيدة بعيدة بعيدة ولكن كاتبرق كاتبرق شنو هداك القصر ديال سيدنا عمر بينك وبينه ما شاء الله أشوال فرق فارق العمل واحد دار الفينيسي واحد ما داراش راه يعني حقيقة على قدر الهم ديالك بالدار الآخرة تكون منزلتك, منزلتك ويكون مسكانك ويكون مسكانك منها وفعلا المؤمن لما يجعل هذا أهم من الهموم الأساسية للدين ديال والحياة ديال يبني الدار الآخرة فعلا يحقق يدوز عليه النار وما قدم الدار الآخرة ولو يدرى ما مهتمش ما كيبنيش ما كيبنيش من بليش بالبني وأصحابه رسول الله كانت فعلا اهتمامتهم انشغالتهم ببناء تلك الدار واحد اخترى سيدنا عمر رضي الله عنه وعرضه وكانت المجع صابه المسلمين المجع كانت تسمى عام الرمادع واحد واحد العام كان نتيجة ديالسنوات القحط ما كانت تشتاو وجوع المسلمين وكان قحط وجفاف وسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه شدته صفورة بدأ يصفر بالجوع كي يكلش وهو رئيس الدولة أمير المؤمنين بعض الصحابة قالوا دين باب المصلحة خصا نصحه شي معقول هو كي يسير مصالح الأمة خصوية وكل باشي يقوى يعني هو فعلا معقول زعما المنطق هو هذا خصو ياكل باش باش ماشي قد يسير هذه الأمة هذه سو الله في راسه قالو له فتب السماء وقال رضي الله عنه وأرضاه كي يقولها لسيدنا عمر بن العاصي انا عمر بلاص ولي نصح هذا كي يقول له ارايتني عاجزا عن أن امر بصغار المعزه فتنتف فتنقع في الماء وتنضج فشى حابلك زعما أنا ما أعرف شيء وما قدر شيء فش نعطي أمر الخدم وينوضوا يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه ولكن يعني إذا بغي يديرها يديرها بيدوا لأن الدنيا جاته ورفضها ووو يد يعني دبحوا يدبحوا شديد صغير هدرا وصفة وصفة وصفة يعني ديال ديال الطبخ أنا أقول يدور الوصفات ديال الطبخ كيف سيدنا ما السيد نعمر وغادي يقول هالوا آخر عمر بالعصر يقول له من بعد يعني إيش الجدي ويدبحوا وينتفلوا الزغب دياله ويتطبخوه فصل الماء عادي صوبه وصفة ديال ديال, ديال ديال ديال الطبخ كانت عند العارف الجيلية وتعطي واحد لدة عجيبة جدا في الطعم كيما هو الجدي كي تطبخ صغير خلو عمر بالعاص أراك بلذيذ الطعام خبيرة يعني ركت عرف اسمه ولكن نرض عليه سيدنا عمر قال له ولكن نخشى منين خايف خايف نخشى أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها يعني انت ركت خلصت في الدنيا بنيت الدنيا هنا ما عندك رغم أنه إنما تحدث عن الحلال الطيب ما كانش يتحدث على الحرام ولكن بشدة رضي الله عنه وأرضاه بشدة انشغاله ببناء دار الآخرة لم يعد لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه معلوم جدا أن المؤمن حقيقة ينبغي أن يكون متوازنا وإن لبدنك عليك حقا وإن وإن ولكن هذا كان في حياة سيدنا عمر ستي ثناء لأنه كان عام الجوع قال كما المثل من جعانين تنن جوع أنا نشبعهم جعانين بغيت تقدمهم. وتلك حكمة يحمد عليها رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه فالشاهد عندنا أن أولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار كي يبنوا الدار ولكن الدار لهيه يبنونها وما بناء دور الدنيا إلا لتكون سلما لبناء الدار الآخرة يعني كانوا كي يبنون دور الدنيا ولكن بحالة بحالة هذا الصوير ولذلك الطب لكي يدر البني باش كي يطلع عليه ويتعلن لحيط لحيط الحقيقي ديال الآخرة يعني هذاك هذاك هذاك الرافعة دا يديرو الحديد ولا يديرو شيء عجب مش كي يتعلق عليه هي إنما هي وسيلة بحس السلم إنما هي وسيلة كتبنيها ولكن بشغل بشتعله بشتعله بش بلي الصور الكبير ديال الأخيرة فلا بد من بناء دار الدنيا ولكن من أجل بناء دار الآخرة أما بناء دار الدنيا من أجلني يقبع بها العبد إذا فقد أهلا نفسه أهلا كم من هنا إذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيدة العجليه أن يعجل يزرب يسربي يسرع ويسارع أن يعجل التعرف إلى الله من حيث هو الرزاق يتأمن هذه القضية الرزاق يتأمنها مزيلا نعس عليها وفق عليها أراها يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشويش وهو يوسويس لأننا روى وسواس إبليس الشيطان يجي يكوسوس لك ويقول لك أنتاو إذا ما أخذتش الكريدي وما درتش وما درتش ما غاد يشتبني وتشرد أولادك الشيطان يعيدكم الفقر إبليس ملعون ما يجيب لك إلا القبيحة والله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة ربي تعالى كي وعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعى ويوعد الرزق في الدنيا وفي الآخرة فإذا عالج العبد نفسه باسم الله الرزاق وتدبر الدار الآخرة لها ودير فعلاً مشروع هكذا يعني يتعامل الإنسان مع نفسه ومع رب العالمين يعني دير عقدة مع الله كونترا عقدة يا ربي بغي نشري منك دار قطعة أرضية في الجنة هذا الإحساس إذن تبنيها يقول لك ربي تعالى غير نعطيها لك ولكن تبنيها فبنيها بعملك ولذلك لا يزال العبد يعمل هنا والله تعالى يتكلف له سبحانه وتعالى أن يقوم له ببناء داره أو نالك. ويدلوا فيها الجرداء. هاد الجرداء يعني واسعة فسيحة. واحد اختار سيدنا إبراهيم في حديث الإسراء والمعراج لما تلقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء. قال له أقرئ أمتك مني السلام سلم على الأمة ديالك. وأخبرهم أن الجنة طيبة. يعني هي طيبة وأرضها طيبة وماءها طيب. قال له الغراس ديالها الغراس الغيرس ديالها. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الأذكار تسبيح كلما سبحت كلما الجردني في الجنة راكي غير لك الحدائق والألوان والأشكال المنزل ديالك الدار ديالك باش لما تدخل القصر ديالك تجده فسيحا وأيضا عاليا لأن جوج الأمر ثم ممدوحين في الجنة الساعة عرضها كعرض السماء والأرض استسعى أنا واحد هذه تعجب جدا أن بعض أهل أهل الله ربي تعالى يدخلهم الواحد الجنة ويعطوه واحد القصور يعني واحد الجمال يلي عندهم الدوق الفني بالمعنى يعني الحديث الكلمة يتعجبوا من هذا الحديث العجيب وهو حديث صحيح والإسناد كعطو مربت تعالى يا قوته كسكنه في يا قوته إنما هذ اللي يا يعني هادك هادك صدفة صدفة ديال ديال البحر صدفة ديال البحر وتصور واحد القصر ذي البحر الصدفة يعني واحد الهندسة جمالية غريبة جدا لكن كي قل لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ما بين الزاوية والزاوية في الصدفة مسيرة عين أو مد البصر يعني تشوف تشوف بعيد عد كي بل لك داك القنت لاخر يعني اتساع يعني الصدفة الدخل ديال الصدفة من الساعة بحيث أنك هنا والقنت لاخر في الطرف في الطرف ديال المكناهس الليه يعني الطرف ديال ديال ديال ديال, ديال الصداقة أو في الدخلة ديال الناس على طريق فاس والقندلاخور في الخرجات ديال ديال الناس على طريق الرباط وزواياها أربعة عند أربعة ديال القنوت وكل قند عنده أهلون يعني عنده زوجة في كل قند قال لك يعني الأهل في هذاك القند ما كيشوفوا شيء الأهل في القندلاخور لبعد المسافة كيف نوش فاتسع يعني يعني محمود في الجنة التي وعدها المتقون ساعة يعني الرب يعطيك قصر ويعطيك واسع والمسكن الواسع محمود في الدنيا وفي الآخرة الساعة هو حد ثانيا العلو عالي عالي فالعلو ممدوح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفيردوس الأعلى يعني يطلبوا الله تعالى إذا سألتموه سألوه الفيردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة هو الأعلى ووسط لأن الوسط كتشوف كل شيء وتشد كل شيء ومنه تتفجر أنهار الجنة عند النبع من تمك يخرج العيون ديال الجنة التي تتدفق على سائر القصور فلذلك حقيقة الإنسان مطلوب منه أن يتعلم هذه الأشياء وهي في كتاب الله رب العالمين الأوصاف اللي يصب بها في الجنة مش عبث مش عبث جاءت صور عديدات وآيات كثيرات صور بكاملها كصورة الرحمن وغيرها كلها تتكلم غير عن الجنة والنهار غير على الآخرة لا على الدنيا هذا إنن عنده معنا. ما معناته؟ معناته أنك يقول لك ربي خصك تعرف الأحوال دي الآخرة بشتعلق بيها وتعرفت أنت تخطط،, تخطط،, تخطط تخطيط الموقع اللي تراهن عليه لأنه رهان فعلا إن رابحه العبده كان رابحا وإنما الخاسر من خاسر نفسه وأهله يوم القيامة نسأل الله العافيه والنجاس من الخسران المبين ذلك إن شاء الله. مسلك يسلكوا بالعبدي لعلاج نفسه من عقيدة العجليين ثم أيضا لأن يترقى بمراتب الإيمان وكيف يكون عنده الحافز معروف الآن يعني في المقاولات وفي الأشغال والإدارات أن بدأ دم يخدم ت تكون عنده الحوافز. رب تعالى لنا هذا الشيء هذا في الكتاب والسنة في القرآن الكريم كله حوافز فمن أهم الحوافز أنك تعرف تعرف على شنو عندك شنو عندك له ولهذا. كان من العلم النافع أقول من العلم النافع أن يتعرف العبد على أحوال الآخرة ولذلك ننتقل بعد بحول الله مباشرة إلى الآية التي تتلو وذلك قول الله جل وعلا قل يا محمد عليه الصلاة والسلام قل كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وليتمنوه يتمنوه أبداً بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا كلهم هادوك هادوك اليهود الذين أشركوا يود أحادهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحيه من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون هذا مقطع آخر مرتبط بما قبله. ومؤدين إلى ما بعده وهو من أعظم الحكم التي صاغها الله جل وعلا في هذا الكلام الرباني العجيب حري حري بالمؤمن الذي يريد فعلا أن يسلك إلى الله جل وعلا بصدق وأن يصل بأمان وسلام أن يتدبره وما أنزل القرآن إلا لتدبره اليهود كانت عندهم واحد دعوة عندهم وعند منصار يقولون ما يدخل للجنغي اليهودي نصراك يقولوا ما يدخل الجنة إلا نصراني وقالوا ليدخل لي الجنة إلا من كان هودا أو نصرى يعني كيتمنوا تلك أمانיהם يتمنوا وتلك الأمانة بلا برهان ما عندهم عليها دليل وقالوا ليدخل لي الجنة إلا من كان هودا أو نصرى هذا التعبير هذا دال على أن الكلام قالوا جوج ديال الفرقات اللي فرقت لهود قالوا وقالوا ليدخل لي الجنة إلا من كان هودا ما قالوا شعون نصارهما لا غير هودا إنهم ما يعترفون شب هما هما اللي بغوا يقتلوا سيدنا عيسى بغوا يقتلوا حاولوا لم يفلحوا لكن كانت المحاولة ولذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام أما النصارى قالوا عودهما لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا إلا من, كان... إلا من كانوا نصارى فلا اليهود ولا النصارى كيف يرضى عليهم رب العالمين ويخص أساساً ها هنا في هذا السياق اليهود لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه دعواء يعني الفهامات الكبيرة الخوية دعواء الله تعالى كي في هذا السياق يجاوبهم في سياقات متعددة بمقاصد مختلفة ولكل صياق قصد متميز متفرد لأن القرآن الكريم لا يتكرر منه شيء البتة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يعني الإنسان كي بدأت تسأل هذا الشوش هذا الدلال اللي كان عند اليهود اللي كان يخطبهم سيدنا عيسى سيدنا موسى وعود خطبهم سيدنا عيسى ولم يؤمنوا وخطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا ما لهم يعني لأنهم كانوا يتحدوا الله تعالى مباشرة ادعوا لنا ربك اذهب أنت وربك يعني واحد قلت الأهداب من يجي ومجي من بين أهم أسباب المرض اللي عندهم في هذا شيء أنهم عندهم واحد العاقدة مفترات كذبوا عليهم من الأحبار ديالهم وصدقوها بما في أهوائهم من حب المال صدقوها وهي أنه لن يعذبهم الله إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني هذه الدعوة خلتهم يعني مستعدين يديروا جميع الجرائم ويديروا جميع المصائب على أساس أنهم يجنة عندهم ديالهم غيرهما وما خلق العالمون إلا لخدمتهم يعني جميع جنس البشرية البشرية ما خلقها الله إلا لخدمة اليهود هكذا يظنون ولذلك يغشوا يغشوا العالم يسرقون ينبهوا يقتلون ماكين بس ذلك بأنهم قالوا لي سعينا فيلميين سبيل يعني يعني الحساب بينت بينتهم هو يعني ليهودي ما يظلمش ليهودي ما يكلوش ديالو إذا وقع بيناتهم شي حاجة غادي يتحاسبوا يوم القيامة أما إلا ظلم مسلم ولا ظلم أنصراني ولا ظلم شي واحد أخر ما كين حساب في ذاك شي غدبه ليس علينا في الأميين سبيل فإذا أنتم ضمنين الآخرة هذا المعنى الآخرة عندكم مضمونة الجنة مضمونة طيب إلا مضمونة ربي تحدهم بواحد تحدي من أعجب ومن أغرب أنواع التحدي ما وجدوا في القرآن مثله تحدي غريب جدا وما قدروا فيدره في سبحان الله العظيم قول إن كانت لكم الدار الأخيرة عند الله خالصة يعني بوحدكم صفة لكم تما من دون الناس أنتم بوحدكم الدار الأخيرة التي يقصد بها هنا الجنة غير لكم تما عند الله مجدة من دون الناس خالصة لكم إذا كت تقولوا هذه الدعوة كت بها وصادقين إذا كانت تحداكم بحاجة وحدة تمناوا لموت تعرفوا كيف هي تمناوا لموت ليس يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أننا لا الموت ولا غير يتمناها في خاطره تمناها في قلبه يقولها لي أنا تمناها لداخل كانت تحدك تمناها لداخل في قلبك دون أن تعلينا عنها وما قدروا فتمناوا الموت إن كنتم صادقين الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول بأنهم لو تمنوه داخل قلوبهم لا أخذهم الله من الأرض يمسحهم من الأرض لكن علموا أنهم يتحدثون شوف الكفر ديالو دكي فجدير عارفين عارفين ما عندهمش قرم ديالشك أن هذا اللي كيتكلم معهم رسول حقيقي وأن هذا الذي يتلى عليهم كلام الله حقيقي وأنه إذا لعبوا معا مشاوف لمزاح قرين كانت لكم الدار لآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين غير من في قلبك هادو مقدر شديد له والله تعالى حكم بذلك ولن يتمنوه أبدا بمقدمة دينه فالحاضر والمستقبل وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه يعني لا هو في الحاضر ولا في الحاضر المستمر ولا في المستقبل البعيد في الآيات الأخرى أبداً نفيوا التأبيد إلى يوم القيامة علاش لأننا عارفين أشديرين عارفين أشديرين بما قدمت يديهم شيء أعجب جداً يعني شوف العقيدة العجلية فين كتوصل ملاء ولذلك قلت الآيات مترابطة كتوصل الدرجة أنه يعلن تحدي على رب العالمين وهو يعلم عارف كل شيء وعارب بأن الله تعالى شديد العقاب وأن هذا الكلام هاد الكلام رسول راه اليهود ما كانش عندهم قرآن ديال الشك في أن سيدنا محمد نبي حقيقي مو قينين نبي ولكن ما أبغاهش لأن ماشي يهودي ماشي من بني إسرائيل جي عربي ما أبغاهش ويعني وكيف تعنتوا على رب العالمين كي يقولوا تجيب النار رسول من النّأ من غير مننا النّأ لا ما أبغيناهش ولو أنه أرسل إسرائيليا من بني إسرائيل لكافروا به علاش لأنه حتى ولو الله يهودياً غادي بالحق الحق ما نستعدينش هو الحق ومن قبل سيدنا عيسى منين جا من اليهود شنو هو عيسى عليه السلام إسرائيلي سمعوا داك يعني بسبب يعني التحول البيئه والظروف انه سيدنا عيسى حتى النصارى ديالو ربا غلطين في هذا الشيء هذا واضح مسطر الأمور كيسحب عدد الناس كيسحب لهم يعني سيدنا عيسى فرنسوي ولا انجليزي ولذلك مصورينه في الكنائس ديالهم دير ديال اللي عينه زور قوشه بيد زعر رومي عمرو ما كان هكك عليه الصلاة والسلام اكيد تخيلوا وسيدنا سيدنا موسيدنا عيسى من الشرق العربي من فلسطين عمره ما عمرو ما كانت جد ذيك الهيئة عليه الصلاة والسلام خيال تخيلوا فعيسى عليه السلام يعني كان منهم من من من آل عمران ولد مريم ومريم, ومريم مشكون هي يعني من بني إسرائيل مريم وعمران أبوها بني إسرائيل فجأوا إيهودية وجاب لهم وجابوا لهم الطورات والإنجيل ماشي جابوا لهم الإنجيل بوحده لا، جابوا الطورات وجابوا الإنجيل بجوج وكفروا لأنهم كما قلنا من قبل يريدون أن يقولون عنهم يعني أولئك القوم من سدنة يعني مملين مملين الحيازة على الأموال اللي بدأوا كيبيعوا الفتوى يتخلصوا في الفتوى يحللو له مقابل أموال ويسيروا الأمة إلى الضلال مقابل أموال أرفضوا جيل حق ولذلك حتى ولو أرسل الله رسولا إلى بني إسرائيل من بني إسرائيل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا به بل قتلوه كما قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل على زكريا ويحيى منهما وقد قتلهم بني إسرائيل يهود هما يعني من بني إسرائيل وجوا أنبياء وجابوا الحق ودبحوهما لهود ولدعمهم واخوتهم وقصر ديولهم فلذلك يعني العقيدة العجلية تعمي وكما أنها أصبت بني إسرائيل قد تصيب المسلم مع الأسف ولا تشيء ما يحكيها الله في زعر القرآن ولا تشيء نشوفه كيف أن المال يوصل بالإنسان إلى أسوأ دركات الكفر ويدير أبشع الجرائم أبشع الجرائم اللي تشوفها في المجتمع كتلقها ترجع في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان العبادة العجل المادي لهذا الله سبحانه وتعالى يعني تحدى اليهود تحدي نفساني نفساني زلزال نفسي يقول له وكانت تحدىك غير ما تكلمش يعني اعتقد في نفسك ودير في الباطن ديلك أنك تتمنى أن تموت لا يستطيع يعني كارهو الآخرة لأن القلوب ديلهم تعلقت بالدنيا وبالدنيا فقط وبالدنيا فقط وهذا المعنى رأى كين عند النار كين عندنا, فين كين عندنا؟ كين عندنا في كثير من الناس مننا من تعلقوا بالدنيا تعلقا كاملا ما عنده استعداد يسمع الكلام على الموت هذه الظاهرة موجودة ما عنده استعداد يسمع الكلام على الآخرة لأنه ما دار, ما دار حجم زيانا ما عنده استعداد كينفر من كل كلام موعظة ينفر من كل آية تذكره بالله نفور وهدى ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فاتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين طبيعة الظالم طبيعة الله خبير بها عليم بها وعارف العقاد النفسية اللي عنده وعارف التركيبة بلش مركب ولذلك يقول لك رب العالمين بأن هؤلاء الكفار دعواهم تخالفوا عقائدهم الباطن هل فهم اللي يفهموه ويقولوا سيدنا محمد أننا نؤمن بموسى وأننا ونأكذابه لا يؤمنون بموسى أبدا كدبين ولا يؤمنون بالتوراة أبدا بل هم حرفوا التوراة ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ديال التفضيل هذه الصيغة القوية أفعل وبالإطلاق أحرص الناس كل الناس بل بالعموم المستغرق لجميع أفراد الناس يعني أشد الناس محبة الدنيا والعيش الأرضي يهود اليهودي بحيث أنه لو أنه يعني يدخل في واحد المأزيق ديال الإذلال يعيش به يعيش به مدام أنه حي المسلم سبحان الله؟ لا ما عندهم شغل طبيعة هذي إلا من يعني مرضى مرضهم صب المرض للاجلي ديال للاجليه ديالهم أما المسلم يعني يعني اطلب الله العافية لنا ولكم يعني من اللي كتوق على الامتحان كيف وصل واحد درجة معينة ديال الإدلال كتتقدم على الحياة والموت وكيف تضل الموت وادشي كنشوفوها الواقع العالمي كيعطينا كي هاد هذ الخبر هذا كتشوف الناس على الموت وتعلاش إنك تقدت عندهم وذلوا وهينوا يقول لك بنقص من هذه الدنيا يهودي لا يوجد هدي وذلة وهينا يقول لك نعيش وخب الظلة والمهنة مهم يعيش يعني المسلمون حينما يعني يصابون بداء اليهودية العجليه يسلط الله عليهم العدو باش يصنع فيهم الرغبة عود في الدين سبحان الله راضي يعني الأيام اللي كان فيها التذبيح التذبيح البوسنيين وال والهرسك والألبان وإلى يعني سبحان الله عظيم واحد. عدد ديال المشاهد نطلب الله العافية لنا ولكم موسيمين أجمعين عدد ديال المشاهد وقعت يعني ما كنت تدخليه باليني هائيا ما كنتش كنفهمها نفهمها يعني مسلم مخصوش يوقع لهذا يعني بحيث أنه أرغموا أناس على يغتصبوا بناتهم له السلاح فوق راسوا بش يغتصبوا بالبنت دياله ويغتصبوها يعني شنو قالوا هذا هذه عقيدة عجلية تماما ما فهمت هاد الامراض حتى جاب الله تعالى يعني وشفت في بعض الندوات يعني اللي كنت حضرت ليها في الفكريه وشفت الناس اللي حضروا يعني تلك المناطق يعني من بعض الاساتذه اللي مشاو من هنا مدرسين في اطار السيسكو هذه ديال التربيه والتعليم الاسلامي المنظمه الاسلاميه للتربيه والتعليم وبعض الكتابات التحليلات اللي قريت على البيئة إنه يعني المرحلة الشيوعية اللي دوزوها في الاتحاد ل ل ل لجوزلاف يعني عدد كبير منهم دابت للإسلامية دي ما بقواش مسلمين بقوا مسلمين غير سميت واحد علي واحد محمد واحد أحمد واحد عبد الله واحد فاطمة واحد خديجة ما بقواش مسلمين بحيث أنه يعني المس المرأة البوسنية بقت كزوج بالصربي الخمر عندهم عادي رمضان قليل اللي كان كيصوم فيهم إذن في الدين ما بقاش فلما ارتبطوا بالدنيا وداب الدين صلت عليهم الله تعالى البلد رأى الله تعالى لا يصلطوا البلد على أقوامه إلا إذا وصلوا مرحلة المرض الاجتماعي اللي يمكن نسميه بالمرض المخوف وكيعالجهم الله تعالى بالسنة الكونية لأنه لما الإنسان ما يطبق السنة الشرعية يعلج الله بسنة القوى سنة الكونية طيب. إذن شنو كان يوقعي قتلك موت موت وما تدرش هذه الفضيحة هذه ولكن كي يحب الحياة في الظلة هي العقيدة العجلية بالضبط لكن الحمد لله عموم الأمة ما عندهاش هذا المرضى يعني. عموم الأمة وخافوا الصعق مسلمين وفجار لما يتمسوا في الكرمة ديالهم كي ما عندهمش العقيدة العجلية لأن الحمد لله الخير باقي الخير بالمعقول الخير رغم مظاير الفساد والانحراف الخير باقي في الأمة إنما الله تعالى كيحكي لنا هذا الشيء بس يعني الفساد والحراف خطير إنه يتطور لأن الأمراض تتطور من سيئين إلى سوء ولقدر لا تصل واحد لمرحلة ديال اللع وده صافي كيجي القدر الإلهي أمرنا مترف فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرها الساعة ربيك أقول لك ما عندي من ديال هذا النوع ديال ابن آدم كيبدل الجيل كيمسح كي هذاك الجيل بزلزال أو بوباء أو بمذابح ويأتي بجيل جديد. رافين ماشفت شئ أمة بعد عرف بأن الجيل السابق ما درهش مزيانه ووصل مرحلة ديال إغضاب رب العالمين وأهل الخير نعدهم فيهم وإنما ترحم الأمة بإهل الله القابعين فيهم العاملين بالخير الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر لذلك الله عز وجل جاءنا بهذه الآيات الدواء دواء وصفة طبية للنفس والمجتمع يعني يا ربي وابني لنا النسيج الاجتماعي بتذكيرنا بما أصيب به بنو إسرائيل من آثار هذه العقيدة العجلية ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة حقيقة راه في طرف الإنسان يحب الحياة واللي, واللي كراء الحياة راه ولا مرض مرض يعني كيكرها كي الحياة بلا بلا بلا دواعي معقوله هذا مريض مريض ولذلك الله يصر لي انتحار صحيح يكون هذا الإنسان وصل مرحلة ديال ديال المرض. مرض مرض ماديي أو نفسي نيت وهم متداخلين على كل حال ولا تجد أنه أحرس الناس على حياة الإنسان يحرسه على حياة وما كنش لم يحرس على حياة إنما المؤمن حينما يحرس على الحياة يحرس على الحياة ما دامت كريمة لكنها إذا هانت لا يحرس عليها لا يحرصوا عليها لأنه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياة؟ المؤمن أخروي مش ديلنا المؤمن الحقيقي مش ديلنا ديله يحرص على آخرتي وإنما حرصه على الدنيا بما هي أدوات يبني بها الآخرة لأن الضر دي الأخرى تبنيها يعني ذك المواد للبناء كينهنا وهي الأعمال التي تنجيزها أيها العبد لأن تماما عندك ماذا تبني تماما الأعمال ما كناش والأعمال هي التي تبني آخرتك والأعمال إنما هي هنا لأن الدار دنيا دار التكليف دار العمل ولا تجد أنه مؤحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ويكفي يكفي أهل الكتاب أن يكونوا كالذين أشركوا لأن المشريك حرص على الحياة شيء طبيعي طبيعي لأنه المشرك المشركون العرب ما كانتش عندهم عقيدة اليوم الآخر ما كيأمنوش بالبعث في وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي ما كيأمنش بأنه كيل الحياة من بعد وقالوا إن هي إلا حياة من الدنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلى الظهر ما لا يؤمن بشيء اسمه البعث النشور هذو المشركون ولكنتم آل هود كنت قلوا بإذن كاين لموت وكاين من بعد الموت لحياة وكاين الآخرة وكاين الجنة وكاين النار يوم الكراسق في الدنيا كما لاسقين فيها الذين أشركوا إذا دروا الذين أشركوا وتتهم وناسبتهم يعني كيقول كاين الآخرة ما كيناش واللهم يشد في الدنيا فشيء عجيب أن يقارن الله بين اليهود وبين الذين أشركوا وتلك سبة فيهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة جوزوا حتى المشركين ومين الذين أشركوا ومن ديال التبعض يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة لو أن الله تعالى يعطي العمر ديال ألف عام يوم من بعد ألف عام ستموت وبعد ألف عام ما هي ألف عام ما هي ألف عام في ميزان في ميزان الأرض يعني العمر ديال الأرض ستموت وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أيوه عمر وعبر بهذ الزحزحة الزعمة بحل حجرة تقيلة مهودة لجهنم ماذا يكون اللي قاعدها من الجهنم لن يتزهزح عن النار بل هو غارق منباطح فيها والعياذ بالله يعني كونه غد يعيش طويل ما تكفيش وليست وسيلة لتقيه من النار أي أنه مهما طال عمره ما مآله في نهاية المطاف جهنم بئس الحياة بئس الحياة اللي يعيشها ابن أدم وهو موعود في نهايتها بالجحيم يعني الحياة كلها عذاب شوف تصور واحد تنتظره مصيبة عارفها يعني قبل ما تقعدك المصيبة كيف يبقى عايش في العذاب عذاب دي الانتظار العذاب من أشد العذاب انتظار العذاب رب الله عافيه لنا ولا شي واحد يعني غدي وجه واحد لمشكلة غدا ولا بعد غدا عنده معها موعد مشكلة وخلاص يقول سطع وكيبقى قبلنا حن مع ذيك المشكلة ما كيرتاح حتى كدز فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطوه عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة يعني الحياة عذاب الدنيا والحياة الأخيرة عذاب يعني حقيقي يعني أسوأ أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفر. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا ولذلك كل الكفر وبدون استثناء واللي بغي يدرس هذا الضهر الاجتماعي مش يدرسها. كي يتناولوا مخدرات منش胎 الأنواع. مش المخدرات يعني دكلي دروق الحبوب ولا الحشيش من غير هدش. وراهم ممله وملي مبلين بي أكثر من المسلمين. لكن عندهم واحد نوع آخر من المخدرات هو التمتع بالذَّع. مفهوم اللذة درا فلسفة فلسفة تبقى كنا في أوروبا وفي أمريكا مفهوم اللذة اللذة هي واحد النوع ديال تخدير بشين سلع عذاب نفسي ديالو ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب أن يتذكر أخرته ولا يحب أن يتذكر الموت. ورد الكثير من هم أصبح الله عزيمه واحد دائرة عجيبة جدا أنه كي يوصل واحد السن معينة كي بدأوا يتحرروا. على إيش ما مستعدين شيء يشرفوا كي يشرف ما عندهم يدري بيها. يعني يعيش محده شاب من يشوف راسه بداية تكمش كيكره نفسه ويضيق يضيق, يضيق يضيق ينتحر أما يعني الشيء العجيب جدا أنه يعني يتسلى شوف سبحان الله كتلقه كي يضحك كيضحك يضحك بش ينسى الموت ولذلك يتمتع ويتجوال ويدير جميع أنواع المتاع يعني لا شعوريا كي يبغي ينسى الحقيقة للفناء المؤمن والحمد لله كتولي الموت عنده موتعة وهذا هو الشيء العجيب أما قائده تجتمع في دين الإسلام النقائد الأشياء مضادة للموت اللي هي الفناء كتولي راحة عند المؤمن أنه كيعيش بها عقيدة اليوم الأخير عندنا راحة جمال شت الموت كتولي جمال عقيدة عندها جمال حياة الإنسان المؤمن أنه يعرف كين الموت ولذلك يعيش الحياة متوازنة يعيش الحياة متوازنة ويعيشها بالراحة إنه حقيقة لكل ما كيناش الموت رأى مشكل مشكل كبير جداً يعني كل شيء يقول لي يقول لي قاطع طريق ولذلك يعني الناس عندهم ساكينة وعندهم أمن يعني كيتمتعوا بالأمن الروحي بسبب الإيمان لأنه حتى يلقى الحساب له هنا مزيان كان يرى الحساب في الآخرة ما يقدرش يوصل لواحد ظالم أنه يقتص منه كي يقول كين الله كان ندعيه له اليقين بأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله يحجر كي يقول كين الله والحمد لله الناس لا يقول الحمد لله علموك والحمد هو, هو إحساس بالنعمة أنا أشكت حمد؟ إحساس بالنعمة الموت نعمة نعم نعمة هي مصيبة في الحديث لكن باعتبر أش باعتبر الفراق مصيبة الموت لأنها فراق أما الحقيقة القادر يدلها رحمة الموت رحمة وما أمات الله عبد مؤمنا إلا برحمة منه جل وعلا وليهد يكرهونها ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة لأن الميزان مقلوب ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر يعني الحياة الجميلة التي يعيشها المؤمن هو أنه يعتقد بأنه يموت مرة واحدة ويحيا أبدا مع المرمي عود موت فالمؤمن إذن حينما يعتقد جازما بأنه يعيش الحياة الهنئة الرغيدة بعد الموت يعيش متمتعا في الدنيا غير معقد من الموت الموت عنده مصيبة مصيبة من حيث يفراق لكن ما معقدش منه ما عندناش عقدة سميتها الموت عند الكفار هذه عقدة فعلا عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين هذا كمرد يلهم لكن لا يكون عند المسلم إلا إذا أصيب بالعقيدة العجلية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل سؤال عادي هل يجوز حرق الورق الذي يحمل آيات القرآن؟ نعم، بل يحسون أحسن مدير يعني لقاه يلقى والقد القرآن طيح في الطريق في حرقه لا, لا بس ظاهرة الغش هذا يتشكم ظاهرة يتشكم ظاهرة الغش في الامتحان و... ويعني وكنت النظام التعليمي و... وتقصير المدرسين إلى آخره إلى آخره كل كلام صحيح يعني ورقة جيدة <تصفيق> حقيقة مرض والله يا هذه المصيبة دي وهو ماشي الغش وهو يعني مشي في الامتحان والغش كين في المجتمع كين في الأسرة يعني الطفل من اللي يغش غش يعني ومشي يعني لأنه دخل المدرسة تعليمي غش لا وجهك غش من ضرهم لأن القبّك يغش والقدارك يغش يعني ال الغش سلوك في الأسرة وفي المجتمع وفي المدرسة المدرسة إيش نويا المدرسة المدرسة شريحة من المجتمع مين ممكنش المدرسة تكون كونظيفة والمجتمع مصخت حط واحد الدينار ديال دب في طاردة الزبراء يولي منسخ فشيء شيء طبيعي يعني رال يعني المنسخ اللي كيصيب يعني المرض كيصيب الجسم كله يجري في الدم صبي كل شيء كيولي مريض هو هذا مشكلة ديال ديال الغش فعلًا يعني كيرجع بالدرجة الأولى أنه كياعطي واحد الظاهرة أنه التلميذ المغربي يعني ما عندهش ثقة في نفسه لأنه ما كيغوش غير اللي ما عندهش ثقة في نفسه وهذا مرض اجتماعي حقيقة غير سبحان الله اللي, يمت في اللي ما امتحانه تينك يقول الطلب اللي كيغوش عمره ما ينجح ماشي فادامتحان في حياته عمرو منجح منجح سبحان الله عظيم اللي كيغش لأن ما عندوش القدرة على اتخاذ القرار ما إذا نصافيه مشاهدة ما يصلح لأي في إدارة حتى حاجة ما يصلح لها اللي يدير فيها يدومه مشيش حتى حتى الزواج ما كينجح فيه سبحان الله العظيم لأن الغش كي يدل على ضعف شخصية شخصي من منهار يعني كيقول من قدرش من قدرش نجاوب يعني بشكل يعني بلا نغش، مرد، مرد مرد مع أن عنده الوقت وعنده القدرة يمشي يحفظ دروس ديرو ويفهم ووو وراو وصلوا واحد درجة ديال المرض أنه يعني ولما عقد من القرية لا خصويش فو يعني مرض مرض في يعني خصوي تعالج بوحد عدد كبير بيلا يعني ما مين كلش اللي أستد واحد ويعالجوا استحيل شيء قوة فوق الطاقة ديال ديال الأستد نفسه صو يعني يخدمه في المجتمع كبيرة هذا واحد يعني كنت السف على يعني خروج النساء عاريات والذهب دي لهم المؤسسة يعملوك ذا الأخير يعني ما مرتدين شيء اللباس الشرعي بشكل مناسب ولكن جاب واحد الآية ماشي ماشي دليل في الموضوع غير هذا من باب البيان جاب الآيات يقول الله عز وجل وإن سألتمهن متان فمن وراء حجاب سألهن من وراء حجاب يعني سألهن من وراء حجاب لا هو نقص الآية، فعلا نقريتها كما ذكر عم تنقص زعما مع الاسف اسالونا من وراء الحجاب يعني هذا عدد العلماء حققوا الآية، ماشي المقصود بها هذه مقصود بها المراه اللي يعني اللي كتكون المراه باللباس ديال الدار شحال واحد غلط يعني هي لابسه الجلابه ولا لابسه ديالها عاد ونزيد ندير لها خميه عاد نهضر معها هذا راه غلط هذا هادي الله تعالى كيتكلم على المرأة في الدار ديالها ما لابساش حوايجها يالسبح ويجي الدار ولا بحويج النعاز يوم ما ما تدخلش عليها مباشرة لا تطبس منها شيء حاجة يكون مراكم م... م... بينسكوم شيء خميا أو حجاب، هذا المقصود. أما اللي خرجت لبراب الإزار ديالها يعني أو الجيل باب ديالها صافي تاه تضر معاها مباشرة طبعاً نبدأ بالدوابي الشرعية وعلى كل حال هذا أيضاً من أمراض زمان تتكلم عليه أشحمران طب الله سله يرزق الناس الصلاح والفلاح ويصلح أحوال الأمة هذا هذا هذا دي مرأة تشتكي من يعني إخوان زوجيها يعني الرجل ديالها مات وخللها تركة ديالها وضي من ذيك عنده ورث دورت فبه هو عود اللي كان من قبل ولكن مازال مقسموش ما مع خطه هذه كتسمى في في الإيرت المناسبة يعني كتطلبش بش بش, بش خط رجلها يعطيه حق رجلها اللي هول ولدها يعني داك الشيء اللي ورث وارس رجلها من قبل ما ما بغاوش هكذا قلت حقيقة من حق من حق طلب ذك ذك الإرتدية الرجلها في في من كان قبلهم من هالك. أقسم إذا إذا طلب صادق شيء حقيقة أنا أقسم توكله على الله ويقسموا وادي القسمة لأنه حق ديالها على كلها. مو يعني من ناحية القضايا أنا معروف من ناحية القضية إلى رفعات القضية المحكمة لا تحكم الصالحة المحكمة بشكل سهل. يعني واحد كت وضو لكن قالك مازل ما كمل الوضوء أو من بعد الوضوء وجد أن جزء من وجهه بدأ ينشف من الماء، وليس وجوه كلها ولي يجب عليه أن نعدنا. سمع وجه لأنه دب في الصيف، لأنه دب ما قاعد ما وصل الرجلي كي الجص في روجه ونشفوا الأجزاء. مش مشكل، مش مشكل. هي هي. مين مراكب توضاء؟ هذا مشكل فوقش ككل ما ككل إنت قطع توضاء وبقادر يعني يعني مثلاً يعني غسل بعض الأجزاء وقبل ما يغسل مثلاً الرجلي كيد بعد قاعد كيدر شيشول قطع الوظوء قاعد كيدر شيشول. فقام بكري قالوا إلى هذا الشغل طوال بحيث إنه نشوف الأعضاء ديالو صي عود من لول لكن كيقولوا يعني هذا ال العلامة ديال ديال ليوبس أو إنه كي ينشف يعني كيقولوا فهاد الوقت معد ما هو صيف ما وشته إنه في شتاء ما ينشف كيتعطل هاد كي في الصيف كي نشوف ضيع بعدين كي يكون فهاد الوقت معتادي هذا ولا كي الحاله دياله ده صاحبنا يعني ما كي تك مشي ح يعني ماشي ل لتكلمون الفقراء بكريمة عندهش مشكل نهائيين. أني واحد عاطل على العمل وبغي يدير هاد الألعاب ديال ضيع الوقت. يلقو الوزير وهاد الليبير وهاد المصائب دي. في الحقيقة الآن تعرف تعرف بالواقع الملموس أن هاك غير اللي تلفين ملكي الجمعومة فلذلك لا يحسنوا به أن يدير هاد هو زعماء من حيث المبدأ كنت أتكلم حيث المبدأ ماشي حرام. يلا ما كيلعبواش على فلوس وماشي قمار وكذا ولكنهم متلفة للوقت متلفة للعمور مخربة للعقل أما إذا تبت أنه فعلًا يعني جعل أبليس ديال الحمقى الجمع الجماعة فك يقول لحرام اللي غيره يعني حرام بسد الدرية يعني بحال سباحة في البحر المختلط سباحة في البحر ماشي حرام ولكن في الحرم كيقول لحرام يعني هذا يرد كلامًا ذكرته قبله على كتاب تفسير الأحلام ديال البن سيرين المزعوم لبن سيرين ويقول بأنه كون فيه أمور غامضة يعني ليس دليل على أنه ليس لبن سيرين ولا أنه ليس كتاب صحيح وجاب أدلا على أن القرآن أيضاً فيه أمور غامضة يا صبح الله يقارنوا كتاب الله بكتاب البشار هذه واحدة ثانيا العلم يعني أنا تكلمت مرة أخرى بواحد الصناعة كتسمة بين هذا ما عنده شيء خبرة بهذا الشيء هذا لا أريد أن تفاهم بشكل ما يحسد يجي عندي من بعد وأن على الأمر بين الله كائن علم سميته، علم التحقيق ليس اللي عند الحديث، لا، تحقيق المخطوطات يعني صنعة، صنعة، علم مستقل الذي بدأته يشدون الكتاب باقي مخطوط، ما زال ما نطبع على المكينة مخطوط، باش أنني عندي الحق أن أقول هذا الكتاب ديال فلان؟ غير لي أنه فيه ديال فلان، لا كلنا يدعي وصلنا بليلة، يعني كاين كان واحد واحد واحد مخرف كتب كتاب ونسبو لفلان بحال هذاك الاستعداد ليوم الميعاد معمر بالاباطيل داير فيه بنو حجر وكتاب الرحمة في الطب والحكمه دايرينه للصيوطي علاش لأن بنو حجر عنده بزاف ديال المؤلفات والصيوطي مغرق الدنيا بالمؤلفات قال لي بغى يكذب شي كذبه كيزيدها على الصيوطي رحمه الله فلذلك ليس كل ما يعني نسب لمؤلفين في الورق هو ثابت لله فإذن كاين في علم التحقيق كاين واحد الحاجه سميتها إثبات النسب الاصلو عدم التأليف الاصلو عدم التأليف هذاك المؤلف بنسيرين ولا اللي بغا يكون ما من كرشمو مو الكتاب اذا من قبل ما يالفو كان ما عندوش داك الكتاب ثم ألفه اذا الكتاب حادث لابد من البحث عن دليل الاحداث يعني انتبتوا بأن هذا الكتاب دياله باش كي يتبتوا بأن الكتاب دياله بالكتب ديال الطبقات وكتب الرجال وكتب المرشعية كتب البيبليوغرافيا يعني بحال فريس لبن النديم وغير وغيره وغيره كيقول يقول لكوا له مصنفون اسمه كذا في كتب مثلا الرجال يعني لما يدرسوه التابعين وأتباع التابعين لأن في هذا الطبق عشب سيرين رضي الله عنه ورحمه كي يذكروا المؤلفة دياله فشوف المصادر المعتمدة إذا ذكر أن الكتاب فهو ولكن يعني المصادر لا أحد يتحدث عنها. عنه تلات القرون متأخرة يقولوا كتاب فلان ديال فلان ديال فلان أضف إلى هذا أن فيه أمور لا يقبلها العقل ولا الشرع وبنسير المنزة عن أن يقول مثل تلك الخرافات ولذلك يعني صعيب جدا صعيب يعني خص الإثبات أنا كان فيه ما نجيبش الدليل هو اللي وليجيب الدليل لأن الأصلاف الأشيائي عدم التأليف من أصل براءة الدماء فالذي يثبت الكتاب لأحدين يجب أن يثبته بالدليل أما كونه يعني يراها في غموض هذا مش دليل لا مش دول إشكال الإشكال يعني أثبت العرش أولا ثم نقوش. وعلى كل حال يعني ثم بعد ذلك ويعني هذا يعني الاهتمام بالرؤى والأحلام بواحد شكل زيادة أنا كان أعتبره مرض نفسي يعني البناد مهتم بالرؤى والإحلام والإحلام والحلم سوف يعيش حياته كلها في الأحلام يعني لا تطلب لذاتها الرؤية كتجي إذا جات. جزء من ستين وأربعين من نوب ولاج ليش كذي هذا؟ ولكن نرى كتخلي ابن دمي مرض مرض مرض بعد شيء نرى كيف عدوه ليش غل؟ حال داك اللي كيقمر كي قمر كي تسنا فقش يجربه بحبل لوطه لكن داك بدك تسنا فقش جيل أحلامه ليتكم المشكيل نرى خص ابن دمي عقولش على الأحلام الرؤى إذا جاتوا فيها الخير نرى أبوشرا توب الشيلوك تافي في أي شيء حاجة اللي مشي يادي يقول عدبل مشطرك مزيد مع الطريق ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيدير يعني كا الرؤيا كانت عنده يعني كيدير لها مجلس ليس وبدأ كميت بعض الناس هذا لم يكن أبدا ولكن يعني تقع منك وقالش صحابيك يجي للعند النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرها أو يؤوي عليه الصلاة والسلام بما يعني فيه الخير فعلًا ما كانتش ما كانتش قضية يعني الرؤيا عمرها ما كانت قضية في السيرة النبوية وفي حياة النبوة الزبدية الناس الآن رضوها يعني كيف بها الحياة ديالهم. يعني في بعض الدروس إن حقيقة أنا طول في هذا القضية إنه ولد ولد عقدة هذي كان عرض بشيء ناس مرسومين في الد في بسبب السؤال دي لهم الكثير عندي فين ماجي خارج مسير درسي سووا نعلاح حلاوة على رؤيا صافي هذا مريض هذا يعني تغير رؤيا اليوم غضب وبعد غضب سير تخدمه صاحبي حقيقة مشكل يعني هذا كده كم ظاهرة دي يعني الأعراس اللي مكيا خليوش الناس ينعسوا حقيقة منكار الله يهديهم الناس اللي ببغى يدي العرس يدي العرس ولكن يصد غير دارو الله يرحم الوالدين وهني إلا أن الله تعالى يجلو الفلاح والصلاح و... و... ويكون خير عنده إن شاء الله رحمه. ولكن حقيقة يعني كثير منهم يؤذون الناس حقيقة يعني ما يدلوا دكتور مكبر الصوت ويجدلو على فوق القياس وماشي غير هذا كأنه بعض التجار خاصة الشباب الله يدينا وديهم يعني كي يفرع الحوم وكل لاب واحد لقاصي طا وراكي بيع شيء حاجة يعني را را رادك دك دك إذا مشي لعنوش واحد راجيل لعنو يعني واحد بغى ينعس مريض ولا مريدش خدام أه بغيت نرتاح أسيدي ما عندي الحق للنعس ما تحرمنيش من نعس وإذا لا حرمتي من نعس ودعيت عليك شي دعوة رأ كتكون دعوات مظلوم كتكون دعوات المظلوم ولديك حذاري حذاري أنه الواحد يدير واحد العمال ويجمع فيه الدنوب أكثر ما يجمع الحسنات ما تأديوش عباد الله الله يهديهم حقيقة يعني من آذ الناس هذا حديث صحيح من آذ الناس في طرقات مستحقل لعنتهم هذه غير في الطريق في الطريق تأديش واحد في الطريق بأي وسيلة من الأيدي إما أنك يعني تفزع بسيارتك ولا تفزع بالطريقة بس كت صوت سيارة ديالك يعني راس مستحقل عنتهم اللي دعاه عليه الله يسرجيه يعني شتوه أحد اختر واحد السيد سبحان الله عاد يعني غادي بواحد سرعة مخيفة وضبل في ناس في السيارة ديالهم ضبلهم يعني فزعهم في عني وعند صورات تقول ليك غادي بطيارة حيت عندنا داكشي فور مسكين اللي غادي مع دوك المؤمنين مع تخلعوا ديك ديك التضبيله اللي ضبلهم وواحد بالغضب وما فاقش راسو حتى دعى عليه دعى دعى عليه ماشي دعى معاه زادوا واحد شويه سبحان الله قال ضرب الشجره شي في ديال ديال بين مكناس والرباط يعني راه فعلا دعوه المظلوم اللي سبيناه وبين الله الحجاب لذلك هذه الأمور بنادم اللي ما كيامنش بها راه يعني غادي يلقاها بالمنوم فعلا هذا يتسأل على الناس اللي ما يعرف عشى الد على الدعاء يجوز يقول آمين وما يعرف عشى الد هي لبغا يجوز يجوز غير خص يقول آمين يعني حقيقة لأنه كيف صفك يقول يعني كيف يشوفوه هنا وهنا حقيقة هذا ديك من قلت الأدب يتسمى واحد دعاء يقول آمين زمان تشبعنا من الدعاء ما خصش شي غريب يعني كيف وقع بعض أحيان يعني كيف وقع عود تطرف المضاد أي كل شيء معتدل ما الفرق بين الكسب والرزقي كلام طويل لكن الكلام الأولي أنا ما بغيت نقرأ كل شيء لأنه عنده عنده سئلة سؤال تاني باش نطولوا شيء الكسب هو الخدمة دي الكنتا والرزق هو ديال الله سبحانه وتعالى لأن الرزق ينسب إلى الله إن الله هو الرزاق لكن الذي يكسبه هو الإنسان لها ما كسبت وعليكم ما اكتسبتم يعني الكسبه فعل الإنسان والرزق فعل الله أقول خولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الخير في الصلاة والفوز في الصلاة. الخير في والفوز في الصلاة أزور فيها مسجدي في خمسة الأوقات هيا إلى الصلاة الخير في الصلاة والفوز في الصلاة الخير في الصلاة والفوز في الصلاة أزور فيها مسجدي في خمسة الأوقات هيا إلى الصلاة الشيطان وتزرعوا اليمان تنظفوا الابدان وتحفظوا أزور فيها مسجدي في خمسة الأوقات هيا إلى الصلاة أقول في دعائي يا خالق السماء هب لي لسانا ذاكرا في الصبح والمساء أقول في دعائي خالق هب لي لسانا ذاكرا في الصبح والمساء هيا إلى الصلاة ير في الصلاه والفوز في الصلاة الخير في الصلاه والفوز في الصلاه ازور فيها مسجدي في خمسة الأوقات هيا إلى الصلاة وانها من ديني علامه اليقين فلا تنم عنها وقم لرب العالمين وانها من ديني علامه اليقين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 Och man gav Allah alla huden Quran, kännetecknade han, och vann med Riddvan. Här är till salmen, här är till salmen. Det är bäst i salmen och vinnaren är